أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها ورزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الذانية والذاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلبة ولا تأخذكم بهما رحفة في دين الله إن كنت إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ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 وَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفت عصبة لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 وقالوا هذا إذ كن مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألفنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 اتَّسَلَّم بِهَذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُطْئَانَ العَظِيمِ يَعْبُدُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ والله عليم حكيم إن الذين يحبون أَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأس لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون قُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاتِينَ وَالْمُهَادِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَحْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إن الذين يرمون المفقنات الغافلات المؤمنات لعنوا, لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 لهم مغفرة ولبق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستألتوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 ولا يبدين دينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنا أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين او التابعين غير اولي الابه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات مثان بِنَنِي أَرْجُو أَنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفُونَ مِنْ جِنَّتِهِمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنذِرْ أَحْيَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله وافع عليم وليستعك الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنَّا عَمَلًا كَسَائِمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إسراههن غفور رحيم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 يُقْضِمُ شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ زَيْتُونَةٌ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّنَا نُورٌ عَلَانٌ يَجْعَلُ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ فِى بُيُوتٍ أَهْنَا اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا مُسَبِّحٌ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخافون يوما ستقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يتاء بغير حساب وَالَّذِينَ تَفَرَّغُوا أَعْمَالُهُمْ كَتَرَابٍ بِطِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّنَّانُ مَآءً يَحْسَبُ الظَّنَّانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إذا, حتى إِذَا جَآءَ أَمُّ لَمْ يَجِدُهُ شَيْـًٔا حَتَّىٰٓ لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله فريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يرشاه موج من فوقه موج من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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والصير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليهم بما وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ تَحَوُّلًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ أُرْكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ نِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبطار والله خَلَقَ كل دابة من ماء فمنهم من يمشي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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناكم ما يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معربون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعيمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون ان يخافون ان يحيف الله عليهم وركون بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا ادوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا Anhũ lu sẽ biết naọ na và đã không la su la vàấ trongọ ha cóậ la وَأَقتَمُ بِل جَهدَأَمَانِهِ ل إِ أَمَرتَهُم قل لا يَقُجُون خُل تُقتنُ طَكُم نَعْروكَ إَِّ الله فَم بِمَا تَأْنَلُ قُل الأط الله وَأَطهُر وَتُ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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبذلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم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 ثلاث عمرات لكم ليس عليكم ولا عليه جناح بعدهم صوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ مِن جُنَاحٍ أَن يضعن وَإِن يَسْتَعْفِ اسْتَخَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَحْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أن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 فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على انفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة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 وَد عَلَمُ مَا أَنثُمَّ لَيهِ وَيَومَ يُجَعونَ إِلَ فَيُونَدِّئُهُم بِمَا عَن وَلهَُّ بِكُ شيءَيِْ إ